الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير اللَّهُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَا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 ما لكم من دونه من وله ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرئيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طيب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهي ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافعون قل يتوفاكم الذي مكتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فاربعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول ان اجلن لان اجل نجهننا من الجن والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء الله ماذا ان نسيناكم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 تتجاهف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقنا يقول فلا تعلم نفس ما أخيرهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزل نزلن بما كانوا يعملون وأما الذين تفقو فمأواؤهم النار كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وَلَنُذِيقَنَّهُمُ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمَن ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا كَمْ فَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ لِنُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتَ صَادِقِي قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ سَرَايًا فَعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط طراط النبينا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتى على الإنسان من إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شايد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا نديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إِنَّا أَعْفَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَعَغْلَانًا وَتَعِيرًا إِنَّا الْأَبْرَى وَيَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَالَ بِذَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ مَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَالَ شَرُّهُ مَسْتَطِيرً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعنكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لقاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وترورا وجزاهم بما قبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا وجانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاب عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة مقدرها تقديرا ويسقون فيها كحسا كانت فاجوازا جبيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى نَسِيبِلَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ دَامُقًا لَا يُدْنُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ دِمْنًا رَأَيْتَ عَيْنًا مَّنْكِبَرَا عَارِضًا ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وحلوا أسائر من في الضّمّ تقاو رضّ شرابا كظورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَالَ سَعِيْكُمْ مَشْرَّا إِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ الْذِّي لا تَصْبِرْ رَبِّكَ وَلَا تُضِعْ مِنْهُ أَزِمَّةً كَظُورَةٍ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَكُمْ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 يدخل وين في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما